بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دعوا إلى الله وعصوله يحكم بينهم إذا فريقهم منهم مارضون وإن يكن لهم الحق يتروا إليه متعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم لا روتين لا يخرجن كل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون كل اطيع امارا واطيع وسول فان تعللوا فانما عليهما قمن وعليكم ما حملتم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 ولا يمكنا لهم دينهم الذي اضطالهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ذلك <تصفيق> لهم قلنا أن الله على أن أوصف حال المنافقين والذين دعموا أنهم أطاعوا الله ورسوله فكذبهم الله بأفعالهم فكانت الأفعال المخالفة للأخوال مكذبة للأخوال نعم قال الله جل في علاوة أقولنا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا نعم ثم تولى فريق منهم بعد ذلك, من بعد ذلك وما ذلك بالمؤمنين التولي جعله الله جل في علاوة منهم دلال على كذب ما أزعله وإذا دعوا إلى الله الحصول إذ يحكم بينهم إذا فريقوا منهم معرضون كما أن أمس أن هذا حاب المنافقين لأنهم يتبعون هواهم في كل شيء والله رعا قال أفرأيت من اتخذ إله وهواء أفأنت تكون عليه وكيلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن كان فيه كلام قال أليه حتى يكون هواه طبعا لما جئت به بهجم على حكم حتى يكون اهواء طبعا بما جئت به <تصفيق> قال الله تعالى واذا ذُكر الله وقضى الارصول يضحك من فريق منهم معرضون وان يكن لهم حق يعت الى يوم مدعين مسرعين لان الحق لهم يعني الذي هنا الاهواء لا يحرككم الشر لا يحرككم سماع لا يحركهم ولا لا يحرككم انقياد لله جل في علاه لذلك الله تعالى وضخهم وقرعهم وقد الانامهم عندما قال افيق قلوب المرض هذا التفهم الكامل هذا التفهم يتضمن انكار عليه وإياكم لهم حق يأسوا ليهم العيين أفي قلوبين مرض؟ يعني أفي قلوبين مرض؟, مرض؟, مرض هنا استفهام استفهام للإنكار أفي قلوبين مرض أم ارتابه؟ مرض هنا مرتاب هذه الشك هل يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم ظلمون يعني هل يخافون أن الله أجل في علاه شهد قل الله جلس بصراحة وإذا دعوا إلى الله وسلحهم ونمز فريقوا منهم موردون وإيا كلام الحقيقة إليهم ودعين أفي قلوبهم مرض اوي يخافون ان يحيف الله عليهم رسول والله تعالى لا يظلم الناس شيئا والظن ظلم ظلمات يوم القيامه ولزال قال صلى الله عليه وسلم واتق دعاه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب وايضا قال تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراني ايضا ان عمر اتق في قال ولو كان ولو كان كافرا فقال ام ينخافون اي يحيى الله عليهم ورسوله الاؤلاء هم بل هذا من ظلمي وهذا ايضا طبيعي ان انا الانسان دائما ينظر الناس بمرااته داخله بمراات باطنه بانه ان كان كريما ينظر الناس بعين كرم وان كان ايمن ينظر الناس بعين اثم لذلك لا يصارع في سوء الظن بالناس إلا من كان من كان من اسوء الناس ظنا ولا ينظر للناس بفضل الا اذا كان فاضلا وَلَا يَكُونُوا كَرِيمًا إِلَّا وَانْظُوا الْنَاسِ بَعِيْنِ كَرَمًا كُنّوا ينظر بذلك انا امننا بالله ورسوله واطعناه ثم تولى فريق من من بعد ذلك ورادوا منين اذا قول الى الله ورسوله احي ونم اذا فريق من مرضون وهي كلهم حق مرض ام ارتعبوا ام يخافون اي يخيف ان, أن الله عليهم ورسوله بل ذلك هم الظالمون كل انسان ينظر الى الناس بعيد ما بداخله إنما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله رحمهم اين قالوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون انما كان قول المؤمنين اذا هذا الايمان وشيد لهم بالايمان على فعلهم إذا اذا دعوا الى الله ورسوله رحمهم ولو خالفوا ولو كان قد خالفوا وهم ياتونا مزعنين قالوا لنافقتي نفقتي اذا كان وفق هواهم الحق واذا خالفوا اوام الحق فإنهم فانهم يعني يعرضون أما أمل الإيمان في الحالتين سوافق أخالفة فإن الأخ عندهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا قالوا إذا الله ورسوله يحبوا إلىهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا الحل المؤمنين أنهم يسمعون ربهم ويطيعون بما قضى الله جل فعلا بما أمر الله جل فعلا واتقوا أم خالفة هواهم لذلك قال الله تعالى وأولئك هم المفلحون هنا دلت دلّ دلّ هذه آيات العظيمة بأن الإيمان لا يمكن أن يستخر في القلب دون أن يظهر على الجوارح لأنه لو لم يظهر على الجوارح ما جعل الله تعالى ما ظهر الجوارح قرينة للحكم عليه فهنا ما أضمره لابد أن ينضح, أن ينضح على, على الجوارح أو قل الإيمان الذي استخر في القلب لابد أن يكون له حركة في الوظهر لابد أن يكونوا أتحرك في الظاهر لذلك هؤلاء الذين أفعانوا وأطاءوا الله ورسوله قال الله تعالى وإنما كان قول المؤمنين يبدوا إلى الله ورسوله ليحكم منهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا في جميع الحد وأولئك هم المفرحون لذلك الذي لم يرتضي بالله ربه ولم يرتضي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله لا يرتضي بإحكمه ومن راضيه بله ربه رضى بحكم الله يتنفي علىه راضيه بحكم الله يتنفي علىه ولذلك انا أقول دائما المتنازع فيه والمختلف فيه منك أرض صلبة تحكمه وهي الـ الـ الـ الـ الكتاب والسنة أن يرجع إليهما أن يرجع الكتاب السنة قال النبس سلام تركت فيه ما انتمسقتم انت بيه لن تضل بعدي أبدا فقال أن يكونوا سمعنا وأبطاءنا واولادكم و نصحهم انهم المختلفين المتنازعين ضوء الاضاءه الى العروس وجعل الله الفرحه الفرحه لهم نعم باذن الله وللجهات بهذه تمام اولئك طاقت ومات الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون طاقت الله ورسوله وهنا اطاع الله ورسوله نقول سمعنا وطاع كانه قصد لهم زياده فياده التاكيد الله ورسوله وجعل طاعه الرسول طاعه لله رفعت هذا الحديث هل صحيح ان لم تسمعنا الله ورسوله قال ما يطاع الله ورسوله الله ويتقيه فاولئك ومن ترزق امه يطاع الله ورسوله الله ويتقي فاولئك هم الفائزون فطاعت طاعت الله وطاعت الرسول ايضا مع الخشيه وهذه ايضا فيها دلاله واضحه جدا انه يرتقي في العبادات يرتقي في الايمان لان الانسان يكون مسلما ثم يرتقي الى درجه الايمان ودرجه الاحسان ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون فعلى بعد الطعاق على بصيرة من أمر على نور من الله جل فعلا و أخرص في العبادة الله جل فعلا كان متبعاً للنبي وكان مخلصاً لله جل فعلا و أيضاً انتعاد المحرمات سعى نور من الله على بصيرة من الله جل فعلا و أيضاً يرجو ثواب الله جل فعلا قال من يُطأ الله و رسوله الله و يتخذ هم هم الفائزون فجعل هنا المفلحون هم الذين إذا, إذا دعوا إلى حكم الله الرسول قالوا سمعنا وأطعنا ولا يشكل علينا أن أنت الناضر قال والله لا, لا تبصر ربعية الربيع يا رسول الله قال قال أنت كتاب الله القصاص أو كتاب الله القصاص فقال والله لا تبصر ربعية الربيع كان ذلك منه أنه أحسن الظن بالله يجدد شعلا فكان ضائع الحسن الظن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبادنا من لو أقسم على الله لأبره منهم أنس من نظر الله عنه ورده وإذا لصدقه مع ربي لصدقه مع ربي فلذلك نقول بأن بأنه إذا, إذا كان المفتحون يعني لا يشوش علينا أنه فعل ذلك أنه لن يعترض على على حكم الله وحكم الرسول بذ هو تمنى من الله أن يكون ذلك بهذا البذ ما. كان بسلام ظن بالذلك أنه حسن ظنيه لكنه كان يسمع وطيع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضجعه لأنه يعلم أنه ما يعرض ويعلم أنه ما يعرض لذلك قال اجتبه الله القصاص يا أنس فجاء أولياء الجريع وقبلوا الذين لذلك قال الله تعالى في أولياء الذين الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وهذه أيضا فيها دلالة على التغطية لأن كل إنسان سمع لله وأطاع واختلط بعظمه ورحمه أن يسمع لله ويطيع فإن الله يرقيه إلى الخشية ويرقيه إلى التقوى التي تفرخ له بين الحق والباطل كما قال الله جلال فعلا إن تبتقوا الله يجعل لكم فرقانا فارقون فيه بين الحق وبين الواطل الباطل الله ما كذلك يا رب العالمين قال... قال, الله قال الله تعالى هذه العظيمة جداً لابد من العمل بها قال قل لا تقسيم طاعة معروفة أن الله خبير بما تعمل وأقسم بالله وهذا أيضا نزلت في حق المنافقين هي نزلت في حق المنافقين ما نزلت في هذه التي كانت لهم بحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي والله لأمرتنا أن نخج من ديارنا وعمرنا ونسائنا لخرجنا فكيف لنرضى بحكمك فنزلت هذه الآيات وقد يعني بيّن الله تعالى ما في هذه الآيات وأقسمه لا يجاد إيمانهم أي أي أي بهتانا وزورا لين أموتهم أخرجون قل لا تقسموا الطاعة معروفة وهذه الطاعة لمدة أن تكون عليكم إن كنتم آمنتم حقا فترجمة الإيمان هو الإزعام بل, بل عظيم الاتباع والإزعام قال إن الله خبير بما تعملون هنا شوف الله على المقى إن الله عليم بما تعملون هذه أيضا لها لفتة عظيمة جدا ما هي؟, ما هي لفتة العظيمة في هذا الباب عمل اسمه الميمان ديت خبير بالاطار في الامور العقائديه في ستورين تعال شوف مثلا حكمه كل هذه الاجابات صحيحه الحمد لله اجابات صحيحه جدا لكن يبقى ان نقول بانها بأنهم ان ان الكلام موصولا للمنافقين الذين قسموا لديهم جهدا هم يقولون حكمك يمشي علينا ونسمع لك ونطيع وان امرتنا خرجنا وان امرتنا خرجنا قالوا اين امرتنا خرجنا فالله تعالى يقول هل هذه الطاعة يعني استمعوا الطاعة للنفس السلام وإذا أمركم الخروج الأمدة من أن تخرجوا هذه الطاعة معلومة معروف ان الله خبير يعني خبير بما في قلوبه هو لأن تعلمون بأن الخبرة أدق العلم الخبرة هي أدق العلم فناسب أن يقول إن الله خبير بما تعملون ما قال عليهم بما لا لا مساله داخله داخله الظاهر والباطن يعني هو الان هم يتكلمون عن الباطن لا عن الظاهر فظاهرهم مخالف وهم يقولون في الظاهر امرنا لا خرجنا والله يعلم بما في قلوبنا فقد قال إن الله خبير خبير بدقائق وبخارجات نفس ودقات القلب قال الله تعالى قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وإنما حملتم كأن الله أجد الفعلاء بيناه بأن علامة الإيمان طاعة الآن وطاعة رسول وأن صدق القوم بالفعل بتمام الإنقاذ قال قل أطيع الله وأطيع الرسول هذا سيئت إن الله في الكلام على, على وجود طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على خلال هوا هو الإنسان نحن هوا الإنسان بضع مذهب الايمان موافقه ظاهر والبصر مذهب الايمان موافقه ظاهر والبصر السلام عليكم عندي درس والله نعم يعني عندي درس 9:00 ل 12 فحضرتك ممكن تتصل بعد ال 12 او ممكن تتصل الساعه 9:30 برضه على الساعه التي بي... بينهم چون سام چاہ من أذعنا لحكم الله جلس وعلا رضق الله حسنا للقيادة والاتباة من أذعنا لحكم الله جلس وعلا رضق الله حسنا للإزعان والاتباة لا ايمان بالعمل لا ايمان بالعمل نرفع التلفظ بالضم ناتوقع اسم عندي اغلى من الناس لا وفيهم شيخنا ثروه وهو والله لمن اعلم الناس تعرف تعرف انا سجلته انا شوف كيف صار فيكم طبعا انا بقول لكم مرحبا بكم ربنا يبارك فيكم الله جزاك عشان ان في اشياء يعني لازم الكلام فيها الحمد لله سبحانه وتعالى رب هل معنا همان مخالقة الهواء أن العاصل ليس مؤمنة لأنه هواء لا ليس كذلك بل شو يعني انظروا إلى مسألة أقوى مما تكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا السيد وسوصل الله به بين طائفتين من المؤمنين المساله على على انه ان وافق رؤاه ففي شيء يعني, يعني هذا هذا الشيء يشبه ما في في في, في خصاد النفاق والكفر مثل هذا كده الله تعالى قال ثم اراسل الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات والمسألة تدور على المعصية كاد كبيرة أو صغيرة هذه هي المسألة في هذا البدء هل العاصي من فعل الإيمان لحظة لا ليس كذلك المسألة قلت لكم يعني ما جاء ذليل بنا الإيمان عن العاصي إلا في الزنا فقط وهي أيضا كما بيانها علماءنا أنها آه. نعم هبت الهبة تمليك العين بغير عوض والهبة عند الاحناف أنها تمليك بالعوض وعند الشفاية ايضا هي تمليك بالعوض بل عند جمول الفقهاء والملكية تمليك متمول بغير العوض والاحناف ايضا تمليك تجارة على التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه وهو قريب تعريف العلمان الهبة تمليك العين بغير العوض عموما عند الفقهية تمليك تمليك بلا... بلا عوض وهي مستحبة مراغب فيها من دوب النيهان قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقل طول تعالى ذلك لاكن ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واكل المال على حبيب والقربه والاهتمام والمساكين وابن السبيل وايضا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه التحافل لكن هذا حديث ليس صحيح لكن هو يتهند به صراحه على استحبابها إذا ثبت هذا فإن الهباد للأقارب أفضل بقوله تعالى وآت المال, وآت المال على حبه ذو القربة فبدأ به والعرب تبدأ بالأهم فالأهم وآت المال على حبه ذو القربة وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصل الله ومن قطعها قطعه الله جل في علام وهنا الحديث رأوه أصحاب السنن وفي مصند أحمد أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنا الله وأنا الرحمن وأنا خالصت الرحم وشغلت لها من اسمي فمن وصلها وصلت ومقطعها بتدته وهذا سنة عبدود كل ذلك من باب حتى هو أصارت من باب التعاون عن برئة والتقوى نعم قال, قال صلى الله عليه وسلم صدقتك على غير ذي رحمك صدقة وصدقة على ذي رحمك صدقة نصير وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي رحم الكاشح يعني الذي به إحن في صدره ومناحرات ومضاحرات وهو المعادل ولأن الصدقة تقطع نار العداور وترفعها ولذلك الهدية تلين القلوب وتقوي أواصل المحبة وايضا تجعل الإنسان حتى لو كان خضا غريضا لين العريق لسيما أنها أيضا يعني تغضي حاجات وتصدق اللاتف فلها ما لها من الفضل وقد قال سلم من سر أن ينسأ له في أجله ويوسع في رزقه فليصف رحمه والهبة والعطية والصدقة وكلها من من, من من من أعجل صلات الأرحال لما قال المسلم الميمون عندما قالت أعطفت فلان كان أعبدا عندها أو أما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو, لو جعلت فيه في أخوانك لكان لك يعني لكان أعظم أجرا عند الله بك فإذا أراد أن يعب أولاده في المصحب أن يعمهم وأن يسوي بين الذكور والإنس هذا في العطية الآن مراسا نتكلم على العطية لأن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية لو كنت مفضلك أحدا لفضلت البنات فهذه معناها أنه أيضا ليس أك أن تجعلها الذكرة متحضر الأنسائي هذا مخالف ظهر النص هو قال سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات وأحمد طالاء المستحب أن يجعل الذكرة متحضر الأنسائي وجاء بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا أولاما كان لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال لا قال أسرك أن يكون في البر سواء؟ قال نعم قال فارجعه أو قال فاردده في قال أشهد على ذلك غيري وقال شبعيل أن الأقارب أنفس بعضهم بعضا ما لا أنفس العداء يعني لتكون الحسد كطلبة العلم في مجال الحسد فيه ما شد ولذلك يقطع هذا من هدية وأن يسوي بين الأولاد في العطية حتى لا تكون النزاعات النفسية بينهم فإن وهب لبعض أولاده دون البعض أو فاضل بينهم صحة العطية ولكن ثم صحة العطية ووقع في المكروه وخالف السنة وهذا قاله مالك وأبو حنيفة وهو المذهب عندنا إن أما طووس أحمد أصحاب قالت صح الهبة وهذا الراجح الصيح لأن المنطق هنا هناك لأن النبي صلى قال ليس, ليس أنا مثل للسوء وقال جاود ليس أنا مثل للسوء في العائل في هبتي أما هنا في هذا الرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على زور والزور باطل وقال لنت صح يجب عليه أن يرجع فيها والأصل أن قوله السلام فارجعه لو لم تكن الهبة صحيحة لم يكن ارجعه والصحيح أن يقول هذا كأنه مزجر له وفي الوقت أن النعمان المشيخ قال يا رسول الله إن أمه قالت لا حتى يشهد رسول الله صلى الله فلما قال له ما قال من أنه لم ينحن جميع ولده من فهو قال له مري أشهد أو أشهد على هذا غيري فلولا لم تصحي الهبى لما أمره بأن يشهد عليه غيره وإنما امتنعم أن يشهد على ذلك لألا يصير ذلك سنة ورؤية أن أبا بكر صديق رضي الله مرضى نحن جداد عشين وثقا من ماله دون سائر أولاده وروج عمر رضي الله عن عرضاه وهبتناه عاصما دون عبد الله عبيد الله وزيده وكذلك روجه عن عبد الرحمن الرحمن ولا مطالف لهم وهذه ورط العيشة عن عيشة أن, أن أبا مكر فضلها على أخوتها في عطاء وهذا الذي قالوا العلماء إذا فضل بعضهم على بعض لإعواز لحاجة كان ذلك له. وتكون هذه من باب المقصد من باب مقصد الشريعة نعم ولا يتنكف أن يهدر قليل ولا أن يتهبه بقوله صلى الله عليه وسلم لو دعيت الأكراع لقد اتقال لو, لو أهدي إلي الغراع لقبض ولو دعيت الأكراع الهدية وصدقة التطوع حكمها واحد الهبة والهدية وصدقة التطوع حكمها واحد وكل لطن من هذه الأخواة يقوم من قام الآخر ولا صح شيء من هذا, من هذا كله إلا بالإيجاب والقبول عمثات الإيجاب والقبول لن فيها نظر في هذا كما قلنا أصل المذهب في هذا ويكون قول فيه عقيم الإيجاب كما قلنا في البيع قرأ ابو عباس يصح أن يكون القبول في ذلك مترخيا عن عن غير ما قرأ ابو العباس أن القبول في الهباء يصح على الترخي فهو ضغر الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ولا إذا الناس يفعلونه وقالوا هذا عندي غلط <تصفيق> لأنه يصح الهباء حتى يكون قبول حوال الإيجاب ولأنه تملك رقاب الأملاك في حياة الحياة فأشبه البيع قال الذي فعله من الله ونقر الناس إنه هو إباح وإذا أراد أن يملك الهدية وكل الرسول الحامل لا حتى يوجب فاقر المهد إليه أو للمهد إليه فيتملك بذلك أو فتملك الهدية بذلك وهكذا أيضا ذكر قال الطيب وهذا غير مستقيم لأنه خلاف ما نقر أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن النبي قبل ما نقل عن النبي هو الذي يقدم نعم لأن النبي أهدائنا النجاشي وكان بأرض الحبشة